نعم. السلام عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا أبو محمد كصحةكم. الله يحييك بارك الله فيكم. معكم ابنكم أبو مقبل من من دسلدورف. ما شاء الله ما شاء الله. حياكم ما شيخنا. كيف حالكم؟ الحمد لله صحتكم طيبة. الوالد الكريم والأسرة كلهم. يسلم عليكم كثيرا الوالد الحمد لله. الله يحفظكم بارك الله فيكم بارك الوال. الله فيكم. شيخنا ما نطلع عليكم عندي سؤالين من أحد الإخوة. أحد الإخوة من ليبيا يليح علي في طرح هذا السؤال لأن معم. الإخوة عندهم هناك يعني هدم للأذرحة والمزارات فيقول معم. في سؤاله تم بحمد الله هدم عشرات من الأذرحة التي كانت تعبد من دون الله في ليبيا ووجد معم. فيها من السحر والطلاصم الله به عليم ويسألكم الإخوة عن حكم نبش هذه القبور وإخفائها عن أعين مرتاديها حتى لا يعود لعبادتها مجددا ويقول هل هذا جائز وهناك أضرحان لا يمكن إدخال الجرارات إليها لأنها محاطة بعدد من القبور فهل يجوز تفجيرها بعد إخراج الرفاة منها مخافة الافتتان بها وكيف يتعامل مع ولات الأمور لأنها محاطة ب... لأنها محاطة بقبور أخرى لأن الجرارات لا تستطيع الدخول تهدم باليد تقول باليد طيب تسوى القبور كلها تسوى نعم نعم يعني يجوز لهم نبش هذه القبور واخفائها عن اعين الناس نعم نعم ما في معنى طيب يعني يخرجون الرفات الى مقابر المسلمين ونبنى. نعم وهنا الارف تسوى طيب ما هو موقفهم تجاه يعني ولاة الامور في البلاد يعني الذين القائمون على أمر هناك الآن لأنهم قد يستطمون بهم في بعض الأحيان وأيضا العوام لا ما ينفع الاستدام وحصول فتنة إذا خشوا الفتنة أقول لهم الأولى أنكم تنصحوا الناس وتبينوا للناس توضحوا للناس درء الفتنة هو الأصل عندنا نعم يعني عليهم استئذان ولات الأمور في هذا لا شك لا شك لا بد يعني اما انهم يهدموها اذا ما عرفوا اذا الناس ما عرفوا او الاهالي وافقوا ايوه ثم اذا خشوا الفتنة والاصطدام بينهم وبين العوام هولات الامور طيب الله يبارك فيكم يحفظكم بارك الله بيك. وفيكم ان شاء الله السؤال الثاني